ان شاء الله تعالى مذكرة الرضاع والنفقات واللقيط يعني بدأ اخوانكم في اعدادها واشألوا نعم خميس ما يمكن الثلاثاء نريد ان نتعجل يعني اجتهد انت تحصل على النهاردة بكرة طيب نقول يوم الخميس إن شاء الله تعالى تكونوا مذكرة معكم بإذن الله تبارك وتعالى لا هذه ما درست في الدور هتكتب إن شاء الله إن شاء الله أبشي هذا ما هو وقته إبراهيم بارك المطيب طيب كتاب القضاء اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بدراسة كتاب من الكتب المهمة جدا لطالب العلم ألو كتاب القضاء القضاء لغة وشرعا القضاء لغة وشرعا وكلمة القضاء تأتي في اللغة لعزة معاني فقضى بمعنى حكمة قضى بمعنى حكمة وفصل قال قضى يعني فصل وأحكم يعني أطقن الأمراء وأمضى وفرغ من الشيء وقدر وخلق كل هذه معاني لقولنا قضاء لغة ومن ذلك قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات قضاهن بمعنى ماذا؟ خلق ولا قدر؟ ها؟ لا خلق وقدر وقدر بس الاصل هنا التقدير بما سبق ماذا من الشياف تمام فقضاهن سبع شموات يبقى اذا بمعنى خلق وقدر ايضا اما شرعا اما شرعا فهي فصل الخصومة يقال قضاء يعني فصل الخصومة بين بين خصماء بحكم الله تعالى، بحكم الله تعالى. قولنا فصل الخصومه فيه الإلزام بحكم القاضي، ووجوب قبوله، وعدم جواز رده، كما جاء. كما جاء في حديث المرأة المختلعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قضاء اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اقبل الحديقة وتلقها تطليقة قولنا بين قصماء فلا بد من توفر شرط الخصومة فيه. فلا يكون التطوع بالقضاء يعني فلا يكون التطوع بالقضاء يعني لا يكون القضاء إلا مع وجود خصومة وحجة واضح كما في قولنا بين خصماء من اشتراف حضور ماذا المدعى والمدعى عليه فلا يجوز القضاء على غائب في الاصل لا يجوز القضاء عليه غائب لكن هناك فرع يمكن القضاء على غائب ولكن هذا سيأتي في مكانه لكن الاصل لابد من وجود ماذا من وجود ماذا المدعى والمدعى عليه بقولنا بين خصماء دل على اشتراث وجود ماذا على المدعى والمدعى عليه وارحمك الله وعدم جواز القضاء على من على غائب هذا واضح طيب بين خصماء بحكم الله تعالى فلا يجوز الحكم بغير بغير حكم الله لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولذا فكل قضاء فكل قضاء يخالف نصا او اجماعا قل قضاء يخالف نصا او اجماعا او قياسا او قاعدة فهو باطل فهو باطل كما اطل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء من قضاء الرجل على العسيف لما زن العسيف بالمرأة فقضى عليه بماذا؟ بمئة شاة تمام؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الشات عليه الشياء عليه لأن هذا قضاء بماذا؟ بما يخالف ماذا؟ بما يخالف نصا وكذا برد سليمان عليه الصلاة والسلام لقضاء لقضاء داود لقضاء داود عليه الصلاة والسلام يبا إذن يجوز رد القضاء إذا كان لسبب إيه؟ هو أن هذا القضاء يخالف نصا كما في حديث العسيف لما زن بالمرأة فقضوا بماذا بأن يدفع أبوه مئة من الغنم مكان, إيه؟ مكان هذا الجرم فداء هذا الجرم أو, دية أو فداء هذا الجرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رد على الرجل ورد هذا القضاء تمام لأنه يخالف نصه. وسليمان قد رد على قد رد قضاء سليمان قضاء داود عليه الصلاة والسلام. يبقى عرفنا فصل الخصومة بين خصما بماذا؟ بحكم الله تعالى. يبقى لابد في القضاء هنا عرفنا ان هذا أفراد التعريف هي فصل الخصومة حكم القاضي ماذا نافذ حكم القاضي نافذ واجب النفاذ ثانيا بين خصماء لابد من وجود ماذا من وجود مدعى ومدعى عليه خصومة فليس هناك قضاء إلا من وجود ماذا يعني رجل أخذ مال وأنا لم أدعي عليه هنا لا يحكم عليه القاضي طالما أني لم أدعيه عليه واضح شالسا طبعا أسأل الله السلامه بحكم الله تعالى يبقى قلنا هذا الأصل أن القضاء يكون بحكم من لما سبق ذكره من أدلة لتحكم بين الناس بما أراك الله طيب حكم القضاء شرعا فرض على الكفاية القضاء فرض ولكن عن الكفاية وأذلة الوجوب هي قوله تعالى أذلة وجوب القضاء إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قلت الآية والآية نص صريح في وجوب القضاء بدلالة قولي تعالى يأمركم والأصل في الأمر الوجوب ثانيا بما ذكر من مصلحة القضاء الكبرى وهي ماذا رد الأمانات إلى من؟ إلى أهلها بما ذكر من مصلحة القضاء الكبرى وهي رد الأمانات إلى أهلها وهذا واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأن كيف ترد الأمانات إلى أهلها؟ هذا رجل أخذ حق رجل آخر كيف نرد الأمانة؟ إما أن يردها بنفسه وإما أن توجد ماذا؟ وإما أن توجد أن يوجد سلطان يلزمه بماذا برد هذه الأمانة صحيح فلا يردها بنفس إذا لابد من وجود ماذا سلطان وهذا السلطان هو ماذا هو القضاء صحيح لأن الوازع نوعان وازع نفسي ووازع خارج الوازع النفسي اللي هو ماذا دين الإنسان وتقوى وخوف من ربه والوازع الخارجي هو ماذا السلطان إن الله لا يزع بماذا بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كمام كذا لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذه مصلحة أخرى متحققة من القضاء وهي ماذا إقامة العدل إقامة العدل في أرض الله وهذا واجب قلت ولكن هذا الفرض على الكفاية لا على الجميع على الكفاية لا على الجميع وذلك وذلك لأن الله تعالى طالبنا بذات الفعل مع قطع النظر أو من دون النظر إلى الفاعل ما معنى هذا؟ الأصل في الواجب أنه واجب على كل واحد بعين. لكن رب العالمين لو طلب الفعل ولم يخاطب الشخص لو طلب الفعل ولم يخاطب ماذا الأعيان دل ذلك على أن الله طلب ماذا ذات الفعل فمهم أن يتحقق هذا الفعل سواء تحقق بماذا بعشرة بمئة بثلاثة بأل المهم ماذا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى فما هو المطلوب في هذه الآية أداء الأمان من دون بقى ماذا النظر إلى من يؤديها زيد أو من دون النظر إلى من يؤديها سواء كان زيدا او كان ايه عمر كما قال اغسلوه يبقى المطلوب اغسلوه الميت من دون النظر الى ماذا الى من يفعل الى من يفعل يبقى هذا يدل على ان الحكم نزل الربة ماذا فرض الكفاية طيب الدليل الثاني ودليل السنة طبعا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس للقضاء كما في قصة الزبير والرجل وكما في قصة الأشعة بن خيس والرجل وأنه صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه للقضاء كما بعث عليا إلى اليمن نعم وبعث علي إلى اليمن وفي حديث صحيح أصب في بعثة علي إلى اليمن وبعثت معذلة تم في بعثت عليه نعم ما زلت ونازع أيضا الله وكف طيب القياس الدليل الثالث القياس وقياس الخضاء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قياس القضاء على الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر بينهما علة جامعة ما هي العلة الجامعة رد الظالم وإنصاف المظلوم لما بينهما من علة جامعة من رد الظالم وإن المظلوم فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا وجب ماذا وجب القضاء بالقياسه، بالقياس عليه. الدليل الرابع، الإجماع، وقد انعقد الإجماع على وجوبه، على وجوبه. القضاء على الأمة لم يخالف ذلك أحد. الدليل الرابع والخامس النظر الصحيح قلت ولما كان اطباع البشر مقبول على التظالم ومنع الحقوق ولما كان اطباع البشر مقبول على التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف نفسه وقل من ينصف نفسه صارت حاجة الناس إليه عظيمة بما دل على وجوبه بالنظر الصحيح وحسبنا ما جاء في فضله وشرفه أن الأنبياء قد اشتغلوا به أن الأنبياء قد اشتغلوا به وأن القضاء سبب موجب لدخول الجنة كما جاء في ذكر القاضي الذي عرف الحق وقضى به كما جاء في ذكر القاضي الذي عرف الحق وقضى به القضاء ماذا؟ ثلاثة فذكر الأول رجل عارف الحق وقضى به عرف الحق وقضى به هذا رجل في الجنة ولثناء الله عز وجل على سليمان من قوله ففهمناها سليمان حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لئن أجلس, أجلس قاضيا بين سنين لئن أجلس قاضيا بين سنين حب إلي من عبادة سبعين سنة حب إلي من عبادة سبعين سنة هذا كلام صحيح قلت نعم هو صحيح المعنى لما فيه من قضاء حاجة من حاجة مسلم وقد فضلت وقد فضل قضاء حاجة المسلم على العبادة وقد فضل قضاء حاجة المسلم على العبادة كما في الحديث لئن أسعى في حاجة امرئ مسلم لئن أسعى في حاجة امرئ مسلم خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. و، ايه حديث مرفوع مرفوع رفعه بعض العلم كما صح عنه أيضا أنه قال ومن مشى في حاجة امرئ مسلم حتى يثبتها له حتى يثبتها له شبت الله له قدميه أو شبت الله قدميه يوم تزول الأقدام يوم تزول الأخدام ولما فيه من فصل الخصومات والنجاعات بين العباد مما يمنع بينهم مما يمنع بينهم ما يكون من التنازع ويكون بينهم من الحب والتناصف كما فيه من الأخذ على يد الظالم كما فيه من الأخذ على يد الظالم كما فيه من الأخذ على يد الظالم وبهذا تقوم الدنيا وعلى هذا تقوم الدنيا كما قال في الحديث إن الناس إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشق الله أن يعمهم بعقابه صحيح لا بأس طيب نقول مقدمتان اتباعا لسنتنا الحميدة في مجالس العلم سأقدم الآن بمقدمتين بين يدي باب القضاء أما المقدمة الأولى فحديثية وأما المقدمة الثانية فأصولية نبدأ بالمقدمة الحديثية وهو حديث من الأحاديث العمدة في باب القضاء التي منه ماذا؟ الذي نستنبت منه بعض القواعد وبعض الأصول الهامة في مسألة ماذا؟ القضاء نقول مقدمة المقدمة الأولى حديثية فأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن امرأتين خرجتا من عندي داوود عليه الصلاة والسلام قد اختصمتا إليه في ذئب ذهب بابن إحداهن فتنازع في الثاني في الولد الثاني فقضى داود به للكبرى فقضى داود به للكبرى فخرجت الى سليمان عليه الصلاة والسلام فخرجتا فلقياهما سليمان عليه الصلاة والسلام فقال فقال ائتوني بالسكين فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما نصفين فقالت الصغرى هو ابنها يرحمك الله هو ابنها يرحمك الله فقضى به للصغر قضى به لمن؟ للصغر فقهيات أما الأولى القضاء منصب خطير لما تتعلق به حرمات كثيرة قدماء والأموال والأعراض، ومن هنا كان أكسر القضاة في النار، لأنه سمى ثلاث، فجعل ثلثي القضاة، ومن هنا كان أكسر القضاة في النار، لما جعل صلى الله عليه وسلم لما جعل صلى الله عليه وسلم ثلثي القضاة في النار. قال ثلاثة اثنان في النار واحد في في النار واحد في الجنة ولذا كان من تورع كثير من السلف عن هذا المنصب عن هذا المنصب حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي القضاء من ولي القضاء فقد زبح بغير شدقي هذا حديث حسنه بعضه إمة العلم إيه؟ من ولي القضاء من ولي القضاء فقد زبح بغير الشك الفقهية الثانية يبقى الفقهية الأولى دي هي معناه التورع عن القضاء يبقى الفقهية الأولى التورع عن ماذا؟ عن القضاء وهنا قياس معي صحيح قبل أنه غادر المسئلة قلت فإن كان من التورع عن الفتيه بالاتفاق فالتورع عن ماذا عن القضاي من باب أول قلت ويشهد لهذا التورع القياس لأنه إن كان من التورع عن الفتيه كان من التورع عن القضاء من باب أول قلت فإن كان ويشهد لهذا التورع عن القضاء عن منصب القضاء التورع عن الفتيه القياس بالتورع عن الفتية لأن شأن القضاء ماذا أعظم وأخطر لأن الفتوى مش ملزمة لكن القضاء ماذا ملزم قضاء ملزم فكان منصبا ايه قطيرا الفقهية الثانية مشروعية القضاء بالقرينة مشروعية القضاء بالقرينة لما قام به سليمان عليه الصلاة والسلام لما قام به سليمان عليه الصلاة والسلام من قوله اشقه بينكما نصفين فلما قالت الصغرى هو ابنها يرحمك الله قضى لها به. الفقهية الثالثة. مشروعية نقد القضاء. نقضه. قلنا بأن القضاء الأصلي في أنه ملزم. تمام؟ مشروعية نقد القضاء اذا كان مخالفا لماذا؟ لنص لنص او اجماع او قياس او قاعدة لما نقض لما نقض سليمان من حكم داود عليه الصلاة والسلام سليمان هو الذي بدأهم هما خرجت من عند داود فلقيا سليمان الفقهية الثالثة وجوب سماع البينة من المدعى والمدعى عليه وجوب سماع البينة من المدعى أو المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي فلا فصل إلا بماذا ببينه الأصل رقم كم الخامس جواز استخدام القاضي للحيلة لأن سليمان لم يكن ليفعل أبدا هل يمكن أن يشق الولد بالسكين لا هذا ما هو ممكن لكن ترى سليمان ماذا استخدم الحيلة إذا مشروعية استخدام القاضي للحيلة للوصول إلى ماذا للوصول إلى الحق ما كل الحيل في الإسلام ممنوع فبعض الحيل أجازها بعض أهل العلم إذا كانت حيلة للوصول إلى ماذا إلى حق إذا كانت حيلة للوصول إلى ماذا؟ إلى حق يعني رجل أخذ مالك وليست لك عليه بينه وأنت تريد المال يمكن أن تحتال عليه يمكن أن تحتال عليه بوسيلة ترد عليك ماذا؟ مالك لا يحيلة كأن تحتال عليه بحيلة من حيلة أهل التجارات أن يرسل إليك بضاعة بمكان كذا وكذا على أنك لست الشخص الذي يعرفه فيرسل بضاعة حتى إذا وصلت إلى مكانه قلت هذا حق حتى لو <تصفيق> نعم هذه مسألة أخرى هل يستخدم وسيلة غير شرعية للوصول إلى الحق طيب المسألة السادسة نقض القضاء برجوع صاحب الحق عنه نقض القضاء برجوع صاحب الحق إيه؟ عنه او برجوع المدعي عذرا ما اسمها يكون صاحب الحق برجوع المدعي عنه لان المرأة الكبرى لما سكتت فهذا رجوع لها عن ماذا عن دعواها في حقها بالولد لان الكبرى لما سكتت كان هذا إقرارا منها برجوعها عن ماذا عن حقها أو برجوعها عن دعواها في الولد ما نقول حقها برجوعها عن دعواها في ماذا في الولد لأنها سكتت واضح كما لو ادعى رجل على رجل مالا وعندما جاء القاضي ففصل قال أنت تدفع له المال وإلا أخذنا من مالك بقدر وإن لم تدفع عذرناك بكذا أو كذا فلما قضى القاضي عليه ببيع ماله أو ببيع شقته مثلا قال المدعي عليه ماذا أنا رجعت عن حقي الذي عنده أو رجعت عن دعواي الذي عليه بالمال عند إذن يسقط حكم ماذا حكم القاضي لان حكم داود السابق للولد بالكبرى سقط بماذا بإقرار الكبرى وسكوت الكبرى تمام يبقى هذه الفقيرة رقم كم الفقرية السابعة القضاء بالحق لمن سبق إليه القضاء بالحق لمن سبق إليه لطبعا هنا أقول كلمة دفعية عن داود عليه الصلاة والسلام وهذا من جملة ما دفعت به عن داود في كتاب المعصومون أسأل الله أن يتم ما دفع على داود عليه الصلاة والسلام لما قضى به للكبرى ما هي الحج والبينة لا ما في الرواية هذا نعم أن الولد كان بيدها سبقت إليه فالحق لمن سبق إيه؟ إليه يعني لو جئت إلى مكان جلست فيه هذا المكان صار حقا لي سبقت إليه تمام؟ كذا لو سبق إنسان إلى أرض وجاء من ينازعه فيها ماذا يفعل القاضي إن لم يأتي الشان ببينه صارت الأرض لمن الذي تمكن ووضع يده عليه فداود قضى به للكبرى لأن الكبرى سبقت إيه سبقت إليه لأن الكبرى سبقت إليه هذا وجه الحكم يبقى حكم داود لم يكن خاليا مما ماذا من الشرع إنما قضى يعني هذا هو الظن بمن بنبي أن يحكم نبي بغير شرع بغير كتاب الله بغير شرع الله هذا ما هو ممكن أبدا هذا ما هو ممكن واضح يبقى هذه الفقيرة رقم كم طيب قبل التاسع أنا أسمع لأحمد أحد الصفوان لما سرق رداء صفوان تمام وقامت البينة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحاد رجع صفوان عن ماذا اذا بلغت الحدود السلطان هذا من الحدود فالحدود لها حكم حكم خاص لان الحدود ليست حقا لك لما الحدود حق لمن وفرق لو كان حقا لك بخلاف ما يكون ماذا لان في فرق بين السرقة تمام والسرق حد لمن لله وحد الله لا يسقط بحال تمام وبين الخصوم على مال أنت ترى لنفسك فيه حقا وبينتك أعلى وأنا لا أرى لك فيه حقا هنا يمكن أن تنزل للمتو سرقة إنما السرقة أغز المال على سبيل ماذا الاختفاء أغز المال على سبيل الاختفاء هنا في المسألة ما في أغز مال على سبيل الاختفاء واضح طيب الفقير رقم كم الثامنة ولا التاسعة طيب الاجتهاد في القضاء لا هذه التاسعة بقى. بارك الله فيكم لا تخطئني في العد هذه المرة هذه التاسعة ماشي العد معكم بس هذه التاسعة ان شاء الله وسأعد عليكم واحد رحيم الاجتهاد في القضاء عند عدم وجود البينة عند عدم وجود البينة يبقى متى جز القاضي أن يكتهد إذا لم توجد ماذا بينة وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلاه ماذا أجران فأقطع فلا أجر واحد إبراهيم هذه مهمة نبيلا ننتدبك إليها شغل المروح لأخير بينكم صحبة قديمة فأنت أعرف بها طيب عد عليكم بقى عشان إيه؟ القضاء منصب خطير صحيح القضاء بالقرينة سماع البينة من المرتين نقد القضاء عدم جواز القضاء بغير بينة هذه ما سبقت طيب طيب ال ال ال نقول الفقهية التاسعة عدم جواز القضاء بغير بينة لقول عليه الصلاة والسلام البيّنة على المدعي، فلو جاء من يدعي بغير بيّنة ها؟ هل تسمع دعواه؟ وهل تلزم دعواه؟ ما تلزم دعواه ما تلزم دعواه, ما تلزم دعواه؟ نمى لابد من المطالبة بماذا؟ بالبيّنة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا في حديث الاشعس او في حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء لدعى ناس دماء رجال واموالهم واموالهم ولكن ولكن على اليم على ولكن البينة على المدعي ولكن اليمين على المدعي عليه انتظر ولكن اليمين على المدعي عليه هكذا رواية في مسلم نعم يبقى إذا لا تقبل دعوة إلا بماذا إلا ببينه طيب ما هي البينة في قصة سليمان أن الولد بماذا بيدها تمام أن الولد بماذا كان بيده طيب هنا المقدمة الثانية وهي مقدمة أصولية تحت عنوان قواعد تمس الحاج إلى معرفتها هذه القواعد مهمة جدا لضبط مسائل ماذا كتاب الخضاء أو باب الخضاء القاعدة الأولى البينة على المدعي واليمين على من أنكر لما صحان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والأشعس بن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهدك او يمينه، شاهدك او يمين. قلت، وقوله شاهدك يعني البينة بدلالة تسمية عمر الشهادة بينة في حديث ماذا؟ حديث الحدود الشهير عند البخاري. في حديث الحدود الشهير عند البخاري الدليل الثاني حديث عبد الله ابن عباس عند الإمام مسلم السابق السابق ذكره لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البين على الم... اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه الدليل الثالث هو أن القاعدة مبنية على أصل براءة الزمة على أصل هو براءة الزمة كيف تعرب جملة هو براءة الزمة؟ لا بعد النكرات تعرض جمل وبعد المعارف وبعد النكرات يبقى هي صفة فعلا صحيح؟ لا إن صفة كنت أظنها حالا لكنها صفة صحيح على أصل لأن أصل نكرة والجمل بعد النكرات صفة طيب. وعليه فإن الأصل أن المدعى عليه لا يتعلق بزمته شيء لا يتعلق بزمته شيء إلا إذا جاء المدعي ببرهان شرعي والأصل أن المدعى عليه لا يتعلق بزمته شيء إلا إذا أتى المدعي ببرهان شرعي القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، البينة حجة متعدية، البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والإقرار حجة قاصرة. ما معنى هذه القاعدة؟ لو شاهد شاهداني أو أربعة على رجلين. وجب الحق في ذمتيهما <تصفيق> ولو أقر رجل على نفسه لم يجاوز الحق ماذا المقر؟ أضرب مثالا لو جاء أربعة فشهدوا على رجل وامرأة بالزنا يقام الحد على من على الرجل والمرق لكن لو جاء رجل فأقر على نفسه بالزنا يقام عليه وحده ولا تطالب من المرأة لان الاقرار حج ماذا قاصرة على صاحبها لكن البين حج بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب المرأة التي زنا بها من معس ولم يطالب الرجل الذي زنا بمن بالغامدية ولما جاء ابن والد العسيف يعترف على العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيش على امرأة ماذا هذا فإن اعترفت فلم يعتبر باعتراف من العسيف لأن اعتبر اعتراف العسيف حج على ماذا قاصر عليه تمام هذا معنى القاعدة قلت والدليل على القاعدة اما الله تعالى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عذرا لم يجلد او لم يقم الحد هذا فضل على من زنى بها ماعز لم يقم الحد على من زنى بها ما ماعز لأن إقراره حجة قاصر عليه وكذا الغامدية وقال في قصة العسيف واغد يا أونيس واغدوا يا أنيسة على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها إيه؟ إلى امرأة هذا إن اعترفت فرجمها فلم يعتبر باعتراف العسيف لأنه لأنه إقرار والإقرار عجة قاصرة. كما لا تعتبر منه شهادة. طب من يقول هنا شبه طب من اعتبر المقر هذا بما أقر على نفسه بالزنا من اعتبره شهادة على الآخر. لا نعتبره شهادة لأنه بإقراره على نفسه قد خرج من صفة ماذا العدل. لأنه بإقراره على نفسه بما فعله من سرقة أو من غصب أو نحوه قد خرج من صفة ماذا العدالة. والشهادة لا تكون إلا من من إلا من عدل شرط الشهادة أن تكون ماذا؟ من عدل لذلك لو شهد أربعة على رجل بالزنة وتبين عند القاد أن لا الأربعة منهم ثلاثة أو منهم اثنان ليس عدولا وهم أهل فساد وفسق وفجور وكذب وكذا لا يقام عليه حد لماذا لا يقام عليه الحد لفوات شرط في الشهادة هو شرط ماذا شرط العدالة وهذا شرط قوي في قول بعد الآن. نعم ايو نعم كما فعل عمر في قصة المغيرة ابن شعب ما تخرجنا من موضوعنا انتم اقرشتمونا من موضوعنا الان بارك الله فيك خلاص انتهينا من قاعدة البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصر القاعدة الثالثة رد القضاء رد القضاء إذا خالف إجماعا أو نصوصا عزرا إذا خالف نصوصا أو إجماعا أو قياسا أو قاعدة وذلك لقول الله تعالى لتحكم بين الناس بما أرَك الله من القواعد المجمع عليها تعتبر قاعدة هياء تفصيل هذا الكلام اقبله الآن هياء تفصيله لتحكم بين الناس بما أرَك الله قاعدة زي ايه تحكيم القريمة زي ما فعل سليمان تمام لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله لان هنا صار القضاء اجتهادا اجتهادا في مقابل قاعدة اي تقدم القاعدة ولا الاجتهاد فهمت المقصود ايش مسألة رد نص بقاعدة لان القضاء هنا ما يكون نصا اصلا قضاء هنا اجتهاد لقول تعالى تحكم بين الناس بما راك الله ولقول تعالى لداود عليه الصلاة والسلام فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وإذا جاز أن يرد سليمان قضاء داود بقاعدة هي أقوى وهي قاعدة ماذا تحكيم القرين رد قضاء سليمان مع أن سليمان رد قضاء داود مع أن داود قد حكم بقاعدة هي ماذا أن الحق أول به من إيه لقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى شيء فهو ماذا أول به ولكن هذه القاعدة تقابل قاعدة أخرى وهي قاعدة ماذا تحكيم القرين فإذا جاز رد القضاء بقاعدة هي اقوى من قاعدة القضاء جاز رده بالاجماع فضلا عن النفس القاعدة الرابعة القضاء بحسب الحجة القضاء بحسب الحجة فالقضاء بغير حجة باطل القضاء بغير حجة باطل كما رد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على العسيف لما كان بغير حجة لما كان بغير حجة فرد الغنم على أبيه ولما شرط الله سبحانه وتعالى فقال وأنحكم بينهم بما أنزر الله فشرط للقضاء أن يكون بما أنزر الله يعني بماذا؟ يعني بحجه. القاعدة الخامسة. القضاء صحيح لا يبطل إلا إذا أقر المقضي له. إلا إذا أقر المقضي له. لأن الأصل في القضاء أنه ملزم بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فأصبح ملزما لماذا للمقضي عليه للمقضي عليه إلا أن ينزل إلا أن ينزل المقضي له أو إلا أن يرده المقضي له لأنه حقه لأنه حق يجوز النزول عنه كما في قاعدة ماذا ضع وتعجل ضع وتعجل يعني رجل له على رجل الف جنيه، فقال تعطيني خمسمائة الآن بدلاً من ماذا من أن الدين يحل في رمضان قال تعطيني خمسمائة الآن ونأنزل لك عن ماذا الخمسمائة الأخرى فهنا كل واحد منهم نزل عن حقه هذا نزل عن نصف المال والثاني نزل عن ماذا عن المدة والزمن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهما ضعوة وتعجل دل ذلك على أن القضاء يمكن ماذا يمكن رده بنزول المقضية لا لأنه حق يجوز الإنسان أن ننزل عنه القاعدة رقم كم السادسة لا يجوز القضاء على الغائب إلا أن يكون للمدعي إلا أن يكون للمدعي سبب اللازم سبب اللازم لما يدعي به على الحاضر سبب اللازم لما يدعي به على الحاضر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه فجعل للمدعي حقا وجعل للمدعى عليه حقا وعليه فلا يجوز ان يقضي على غائب لفوات حقه في الدفاع عن ماذا نفسه ولما ألزم في بعض الروايات من سماع ماذا حجة الخصمين هذا ثابت عنه في سنن أبي داود أنه أمر من يجلس للقضاء بين سنين أن يسمع ماذا حجة الخصمين القاعدة السابعة القضاء يحمل على الصحة ولا ينقض بالشك ولا ينقض بالشك ما لم يتبين الجوة فما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام من حمل قضايا يواد على الصحة إلا أنه تبين أن للصغر أن للصغر حقا. القاعدة رقم كم؟ الثامنة القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه بدليل ماذا؟ مشتبه يعني ايه؟ يعني لا يجوز نقض القضاء بالاحتمال كما جاء في قصة عويمر العجلاني حتى ولو قوي هذا الاحتمال لا يجوز نقد القضاء بالدليل المشتبه يعني بالاحتمال حتى ولو كان هذا الاحتمال حتى ولو كان هذا الاحتمال قوياً كما جاء في قصة عويمر العجلاني من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي على امرأة عويمر او امرأة هلال عذرا امرأة هلال ان جاءت ان جاءت بالولد ان جاءت بالولد يشبه شريك ابن سحماء مع انه صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك انتبهوا معي في قصة ملاعنة هلال لمرأته قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة بماذا بأن لا يقام عليها الحد لما ماذا لما حلفت فضرأ ذلك عنها العذاب ولكن قال انظر ان جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابنه هذا يعتبر دليل مشتبه ام لا دليل لأنها جاءت به على نفس الايه الصفات ولذلك قال لولا الايمان لكان لي ولها من شأ فلم ينقض القضاء السابق بالدليل الايه مشتبه صحيح فلم ينقض يبقى يجوز نقد القضاء بالدليل الايه مشتبه واضح فلم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم القضاء السابق بالدليل المشتبه مع أنه القائل مع أنه القائل لولا لا الأيمان لكان لي ولها شأن القاعدة التاسعة القضاء نافذ بشهادة الزور القضاء نافذ بشهادة الزور يعني لو وقع القضاء بشهادة زور فونافس وذلك لما وقع في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يسرق أنه رأى رجلا يسرق فقال سرقت فقال الرجل ما سرقت فقال الرجل ما سرقت فقال عيسى فقال رجل والله ما سرقت عذرا والله ما سرقت فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عين فنفذ القضاء بشهادة ماذا زور وكذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في نقوص المرأة في نقوص المرأة أن قالت لا أفضح قومي سائر اليوم هي نقصت عن اليمين هنا وقالت لا أفضح قومي سائر له ثم عادت فإيه فحلفت وكذا قال لولا الأيمان لكان لي ولها شان لكان لي ولها ماذا ولها شان ايه كيف يا من نعم بدليل انه قال لولا الايمان نعم القاعدة رقم كم القاعدة العاشرة القضاء نافذ يعني القضاء نافذ يعني يسرح حكمه على الجميع لما وقع في قصة المرأة المختلعة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بطلاقها فقضى عليه بطلاقها وقضى عليها برد ماذا برد المهر وقضى عليها برد المهر بما يدل على نفاذ ماذا القضاء يبا انتهينا الآن من ذكر هذه المقدمة التي هي ماذا عشر قواعد أصولية أو فقهية في ضبط أبواب القضاء ونبدأ الآن بالباب الاول باب في شروط القاضي باب في شروط القاضي الشرط الاول الذكوره الذكوره وهو شرط في القضاء على أرجح الأقوال عند أهل العلم وإن وقع الخلاف وإن وقع الخلاف بينهم في شرط الزكورة أو على شرط الزكورة على ثلاثة أقوال أما الأول الجواز مطلقا الجواز مطلقا يعني يجوز للمرأة ولاية القضاء وهو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى مذهب ابن حزم الظاهري واستدل عليه بالأدلة الآتية أما الأول الإباحة الإباحة وهي الأصل ما لم يقم دليل على المنع كل شيء مباح ما لم يقم دليل على ماذا على المنع قلت وهذا دليل وهذا دليل ينقض من وجهين أما الأول فهو ما قام الدليل على المنع ما قام الدليل الشرع على المنع نصا نصا يعني من كتاب وسنة وإجماعا وقياسا ونظرا من يقول الوجه الثاني يا أخي هذا ما سبق هذا الأول هذا ما قلناه الآن أنه قام الدليل نصا وإجماعا أنت صدقت لقد أريد وجها آخر لرد ما قال الظاهرية من جوازي أو من إباحة تولي المرأة القضاء ما يقول بسراحة. أحسن هذا هو الجواب هم بنوا المسألة على ماذا على أن الأصل في المباحات ماذا الجواز الأصل في كل شيء أنه مباح تمام حتى يقوم دليل على ماذا لكن عندنا اصل يقابله والاصل في كل عبادة ماذا المن حتى يقوم دليل على ماذا الجواز مسألة القضاء مسألة عادة ولا عبادة لو عادة يبسلم لهم بما قالوا لكن هي مسألة عبادة والاصل في العبادات ماذا يبا اذا والوجه الثاني ان القضاء من مسائل التعبد لان مرجع القضاء إلى ماذا؟ إلى أدلة الكتاب والسنة، مش مسألة عادة، مرجعها إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس. بدليل إن كل مسائل القضاء مبني على ماذا؟ البين على المدعي واليمين على من أنكر الآخر. إذا القضاء ماذا؟ عبادة شرعية. والأصل في العبادات المنع. والأصل في العبادات المنع حتى يقوم ماذا؟ دليل على الجواز الدليل الثاني عندهم استدلالهم بالحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقالوا ولما كانت المرأة راعية في بيت زوجها ولما كانت المرأة راعية في بيت زوجها لها ولاية لها ولاية جاز أن تكون لها ولاية كولاية القضاء قلت وهذا جوابه من وجهي الاول ان هذا قياس في مقابل نص قياس في مقابل ماذا نص كما سيأتي وهذا من افسد القياس وهذا من افسد القياس إذ لاجتهاد لا مع نص ثاني أن هذا القياس هو مع الفارق لأن قاس الولاية التي فيها ماذا منزعات وخصومات ودماء وأعراض وأموال على ماذا على رعاية المرأة في بيت ماذا هذا قياس مع الفارق وقياس مع الفارق إذ أين ولاية البيت إذ أين ولاية البيت وهي ولاية على دلو فرضنا ان في ولاية على طعام أو شراب أو ولد من الولاية من الولاية على دماء وأعراب وأموال ثالثا في وجه آخر نقول من وجهي من ثلاثة وجوه أن هذا الخياس ينقضه قياس أقوى منه ينقضه قياس أقوى منه ذاك أنه لما منع شهادة المرأة في الحدود لقول تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أربعة ده يعني ماذا؟ يعني رجالا كان من باب أولى كان من باب أولى ألا ماذا؟ ألا تلي القضاء كان نمنع شهادتها في الحدود لمن باب أولى نمنعها القضاء كله طيب الدليل الثالث عند الظاهرية القياس على الإفتاء ولما كان ولما كان من الصحابة من تفتي النساء من تفتي الرجال والنساء على سواء جاز لها القضاء لما من وجه لما من وجه بينهما وهو أن في الإفتاء من حرام وحلال كما هو في القضاء قلت وهذا القياس فاسد من وجوه أولا أنه في مقابل نص أنه في مقابل نص ولا يجوز القياس مع النص كما هو معلوم ثانيا انه قياس مع الفارق اذ فرق اهل العلم بين الافتاء فهو ليس ملزما يجوز نقضه وبين القضاء وهو ملزم وبين القضاء وهو ملزم لا يجوز نقص ثالثا أنه قابله قياسه وأولى منه لما منعت إمامة المرأة في الصلاة للرجال ولا لا ولا يجوز طيب منعت القضاء من باب أولى الدليل الرابع عندهم ولاية عمر تولية عمر امرأة الحسبة ما قلت ان ابن حزم ليس ظاهريا قلبه وقلت هو بالقياس احيانا الدليل الرابع عندهم تولية عمر المرأة الحسبة فقال وما الحسبة والقضاء وما الحسبة والقضاء فالحسبة من القضاء وجوابه من وجوه الأول ضاعف الآثر عن عمر رضي الله عنه. فهو لا يثبت ولا حجة بالضعيف ثانيا أنه مقابل ما هو أقوى منه من الدليل المانع من الكتاب والسنة من الدليل المانع من الولاية من الكتاب والسنة والموقوف لا يعارض به المرفوع ثالثا أن خياس القضاء على الحسبة وقياس فاسد استعلق استعلق الدماء والأعراض والأموال بالقضاء أكبر وأعظم ولا تقيش الأدنى الأعلى على الأدنى ما ينفع تقيش الأعلى على الأدنى إنما تقيش الأدنى على ماذا على الأعلى بمعنى إذا كانت الريح تفسد الوضوء كان البول من باب إيه من باب أولى لأنه أغلظ منه صحيح وأعلى منه واضح لكن ما ينفعنا تقيس القضاء على الإيه على الحسبة واضح المذهب الثاني ومذهب أبي حنيفة النعمان من جواز تولية المرأة بعض القضاء من دون قضاء الحدود والقصاص يعني تتولى كل القضايا مع هذا قضايا ماذا الحدود وقضايا القصاص واستدل عليه بشهادة المرأة في الرضاعي وأنه قدم شهادة المرأة في الرضاعي على شهادة الرجال قلت وهذا قياس فاسد لما يقابله من النص لما يقابله من النص وكل قياس في مقابل نص فهو فاسد الاعتبار ثانيا لمفارقة المقيس المقيس عليه فأمر القضاء أغلظ من أمر الشهادة لأن الشهادة يجوز ردها القاضي له أن يرد الشهادة بالقرينة أو أن يردها باعتبارات أخرى كحال الشاهد أنه ليس عدلا لكن القضاء لا يجوز رده يبدأ يسمع له مع الفارق وتعالى إلى المذهب المعتبر المذهب المذهب الأول المذهب الثالث بعوزة. المذهب الثالث عدم جواج تولية المرأة القضاء ومذهب جماهير اهل العلم واستدلوا عليه بالأدلة الاتين الدليل الاول قوله تعالى الرجال قوامون على النساء والآية نص في وجوب ولاية الرجل على المرأة وأنه لا ولاية للمرأة عليه والقضاء ضرب من ضروب ماذا؟ الولاية لأن حكم ملزم والقضاء ضرب من ضروب الولاية لما فيه لما فيه من الإلزام والنفاذ تعقيب ورده فإن قيل بأن الآية خاصة بأحكام ماذا؟ النكاح والزواج فإن قيل بأن الآية خاصة بأحكام الأسر والنكاح والزواج أجبنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر أسوليا كما يمكن رده بأن قياس الأولى هنا يتعين فإذا جعل لها ولاية في دقيق الأمر وهو البيت فإذا جعل له عليها ولاية ولاية عذرا فإذا جعل له عليها ولاية في دقيق الأمر جعل له ولاية عليها في عظيم الأمر وهو القضاء الدليل الثاني قوله تعالى وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة وهذه الدرجة هي الولاية وهذه الدرجة هي الولاية كما وقع في تفسير بعض يهل العلم ولو قلن ولو قلنا بجواز تولية المرأة القضاء لما كانت هناك ماذا درجة للرجال عليهم أدلة السنة أدلة السنة ما أخرج البخاري من حديث أبي بكرتاء رضي الله عنه أنه لما تولت ابنة كسره الامرة او الامارة قال صلى الله عليه وسلم لان يفلح قوم لان يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وعموم النص يندرج تحته القضاء تعقيب ورد فإن قيل بأن هذا خاص بالولاية العظمى أجبنا بالأجوبة الآتية فإن قيل بأن هذا خاص بالولاية العظمى أجبنا بالأجوبة الآتية مال يجيب بخمسة تجوبة وأنا أعطيه خمسة جنيهات لا أنا أريد بخمسة فقط خمسة أين أحفاد الشافعي هاه وأين تلاميذ ابن تيمية رحمه الله وأين تلاميذ ابن تيمية رحمه الله عرفتوا ان ماذا كان العالم الامام قديما يدني امه يعني اذا هم اجابوا من غير جائزه طيب اجب انت بغير جائزه طيب معك الخمسة صالح ايه اربعه معك كم نزلنا واحدة وعندما تتكلم تتنزل واحدة طيب نسمع الثلاثة اللعين عند الصغير أولا العبرة بعموم اللبص وهذا أصل مجمع عليه عند أهل العلم اكتبوا هذا ذاك كان العبرة بعموم اللبص وهذا أصل مجمع عليه عند أهل العلم قريان الدليل مجرى ماذا؟ مجرى العموم ده الاصل في الدريت اثنين هي المراه اولى يا شفانا قياسا او في الولاية اصلا فص على ال... فص النبي النبوب رجعنا بيه سنه مقام الولايه مفتع لا. مفتع لا. مفتع. لا لا لا قول يا شفانا قول الشارح الجواب الشارح او على العقد من لا لا ناكرة في سياق النف هذا هو الجواب الثاني الناكرة في سياق النف وهي تعم من قوله قوم من قوله امرأة لذا قال الهدهد الزكي اني وجدت ما قال اني وجدت بلقيس ما الفرق لو قال اني وجدت بلقيس يبقى ايه يصلح وأن المشكلة في من في بلقيس واضح لكن لما قال إني وجدت ماذا يعني كل ماذا كل امرأ هذا جواب الثاني جواب الثالث قل لا ما هو شرق ما احنا قلنا هذا ول. هذا عموم يشمل كل أولئي نعم هذا جواب قول ثالثا ان القضاء من الولاية لان اصل الولاية وانحكم فلما كان لا يستطيع الحاكم ان يباشر القضاء بنفسه هو الذي يقوم على ماذا يبقى ثالثا ونجيب عليه بان القضاء من الولاية اصلا فلما كانت الولاية امتنع كان القضاء يمتنع للمرات كذلك من إثبات حكم الحكم للفرع بثبوته لماذا للأصل تثبت للفرع حكم ماذا حكم الأصل مثال لو نزل على المرأة دماء في أيام الحيض ماء كدف بتعطي حكم ماذا حيض معنى ليس هو دم ليس هو دم الحيض لما كان من الحيض أخذ ماذا اخذ حكمه يبقى هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع ما قلنا هذا العموم سبق لا. هذا هو ال... لا مش ببكر صوت استشهاد من عمار على السيدة عائشة لما خرجت تقود القيوش في معركة الجمل فانكر عليها وقال ما منعني إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم نوله أمرهم امرأة محتجا بي على السيدة عائشة مش في ولاية عظمة وفي ولاية دنيا وهي ولاية يبقى نقول الجواب الرابع احتجاج احتجاج عمار على السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث لما خرجت لما خرجت رضي الله عنه وارضاها لقيادة القيوش لقيادة القيوش وهذه ليست ولاية عظمة بما يدل على أن فهم السلف للنص هو ماذا والعموم، هو, هو العموم الجواب الخامس ما قل هذا بقى ما سبق به أخوك ولم يفصل إن القضاء من النبوة ما أنت لم تفصل وجه الشبه نعم هذا الوجه هو نادم السيد عائشة أيضا بس هذا من فهم السلف تمام يبقى نقول خامسا القضاء من النبوة لما قال الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله أو عن أنبياء ورسله يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله فلما امتنع أن تكون النبوة امرأة فلما امتنع أن تكون النبوة امرأة امتنع أن يكون القضاء ماذا امرأ كذلك الدليل الثاني من السنة حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة سلاسة القضاة سلاسة اثنان في النار القضاة سلاسة اثنان في النار وواحد في الجنة فقال رجل عالم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل ورجل قضى للناس على جهل ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم ورجل جار في الحكم فهو في النار ووجه الدلال منه قوله عليه الصلاة والسلام رجل ورجل ورجل وهذا التنصيص يدل على التخصيص تنصيص تخصيص لما قل أعطي محمدا جائزة هذا نفي لإعطاء ماذا إعطاء غيره والتنصيص تقصير ولو لم يكن تقصيصا لما كان هناك معنى لما كان هناك معنى لتكرار كلمة رجل لما كان هناك معنى لتكرار كلمة رجل ورجل ورجل لما كان هناك معنى لتكرار كلمة رجل ورجل ولصار ذلك لغوان ولصار ذلك لغوان يتنزه عنه كلام من؟ كلام الشارع تعقيب ورد فإن قيل أن هذا من باب التغليب اللغوي فإن قيل أن هذا من باب التغليب اللغوي كما يأتي الخطاب كثيرا في الشرعي كما يعتب الخطاب كثيرا في الشعر في الشعرى بضمير الذكورة بضمير الذكورة فيشمل ماذا فيشمل النساء بفحواه هذه شبه كيف تجيب عنها نعم يبقى اول شيء ما يدل على التخصيص وجود قرينة نقول وجود قرينة على تخصيص الحكم ومنع التغليب اللغوي وتلك القرينة هي تكرار الذي جاء به الحديث رجل ورجل ورجل ثانيا أن ذكروا من دلالة المفهوم فرده ما سبق ذكره من دلالة ماذا المنطوق أدلة الإجماع أو دليل الإجماع وقد انعقد الإجماع على عدم جواز التولية المرأة سأقول سأخذ على عدم جواز تولية المرأة الولايات من الولاية العظمى ودونها وهذا الإجماع سابق على هذا الخلاف سابق على هذا الخلاف فيكون حجة عليه رابعاً أدلة القياس نعم عهد الصحابة والتبعين أدلة القياس بالقياس على إمامة النساء في الصلاة فلما كانت إمامة النساء في الصلاة ممنوعة إمامة النساء للرجال في الصلاة غير جائزة إجماعا كان القضاء من باب أول لأن الولاية في القضاء لأن الولاية في القضاء أظهر وأعلى ثانيا القياس على الشهادة فلما امتنع الشهادة في المرأة. في الحدود والقصاص كان منعها من القضاء من باب أولى لأن شأن القضاء أغلظ وأشد ثالثا الخياس على الإمامة العظمى ولما اتفقوا على منع المرأة من الولاية العظمى امتنع تولية المرأة القضاء ذاك ان القضاء فرع على الولاية العظمى لان الاصلف الولي او الحاكم هو قيامه بالقضاء وفصل النجاح النظر الصحيح ولما كانت المرأة ولما كانت المرأة مفتورة على فطرة هي غالبة قانب العاطفة على جانب العقل ولما كان في عقلها من نقصان ولما كان من أمرها أن أنها لا تثبت القول كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لم يكن منصب القضاء موافقا لها لما يتطلب من الرأي السديد والحكمة وعدم الاعتبار بالعواطف وأن لا ينخضع بلحن القول لم يكن مناسبا للمرأة على الإطلاق قلت ولا شك أن المذهب الثالث هو أرجح المذاهب كما يظهر وذلك بالمرجحات الآتية المرجح الأول أن أذلة المذهب الثالث هي أقوى وأفرح وأكسر ثانياً أدلة المذهب الثالث أدل وأقوى وأصرح وأقصر ثانيا أن أدلة المذهب الثالث توافق وصولا عما في الكتاب والسنة أو توافق وصولا عما في الشريعة المحمدية منها أن المرأة ليست من أهل الولاية كما قال في الزواج لا تزوج المرأة المرء ولا تزوج المرأة نفسها ثالثا أن أدلة الفريق الثالث هي أدلة نصية دلالتها من دلالة المنطوق دلالتها دلالة منطوق بين أدلة الفريقين بين أدلة الفريقين الأوليين من دلالة المفهوم كما أن مصدرها القياس والنظر رابعا أن القول الثالث أحوط وأبرأ لما فيه من حيطة ألا يذهب القضاء وألا تضيع الحقوق خامسا موافقة أدلة الفريق الشالس لما سبق في شرائع الأقدمين من الأنبياء والمرسلين لما سبق في شرائع الأنبياء والمرسلين كما جاء في قول الهدد لسليمان اني وجدت امرأة تملكهم ولم يسمها ولم بما يدل على ان كل امرأة لا تصلح للولاية والقضاء هذه سلمكم الله خمسة مرجحات للقول الثالث على القولين الأوليين وبهذا ينتهي درس الليلة وهو أول دروس كتاب القضاء قبل أن أنتقل إلى كتاب القواعد المسلو ألقي عليكم بعض التنبيهات سريعة المذكرة تكون بأيديكم يوم الخميس إن شاء الله تعالى على وعد من شريف لا مني واضح فالامتحان عليه يكون الخميس الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى أو لعلي أجعله الأحد ليوافق وجودي في المسجد يعني ليس الأحد القادم أعني لما الأحد الذي بعده ما ووعدي قائم لأن ان شاء الله تعالى الأوائل منكم مهما بلغوا عددا فلهم مكافأة وجائزة طيبة ومرضية لن تقل بإحالة من الأحوال عن كتاب من الكتب الأمهات تمام الذي طالب العلم بحاجة إليه إن شاء الله تعالى هذا الأمر التنبيه الأول أما التنبيه الثاني فما يمنعكم أن تستعدوا الامتحان من الآن وأكثركم كان يكتب ورائي فعنده المادة العلمية التي يمكن أن يراجعها تمام حتى إذا جاءت المذكرة كان الأمر يسيرا عليك تمام وأنت تبادر الأيام قبل أن تبادرك ماذا الأيام. فتعلم العلم اليوم فلا تدري ما يكون غده اما التنبيه الثاني فهو حول درس كتاب حول درس الاربعاء فدرسنا في يوم الاربعاء هو من كتاب الامام البخاري رحمه الله وفي شرح كتاب الايمان من صحير امام البخاري وقبله حصه نافعة في ذكر ترجمة هذا الامام وبعده حصه في ذكر قواعد الإيمان والكفر هذه القواعد ما يقوم ما بين الم بين الأذن والإقامة أما الترجمة فنبدأ بها الدرس وما بينهما فشرح صحيح الكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري فلا يفوتك هذا وذلك إنما كان الدرس لرغبة بعضكم في دراسة كتب الأمهات لعل العلم الكبار أما إن شاء الله بارك وتعالى أه فأقول درس الاثنين فهو ايضا في ذكري او في فقه المعاصر او فقه النوازي او في فقه المستجدات فنحن الان في دراستك ما يستجد من احكام الأدوية او ما يستجد من المسائل الفقهية في احكام الأدوية وهذا درس مهم ومهم جدا لطلبة العلم درس الأربعاء بمسجد الأكحل بدار السلام وهو قريب من محطة المترو يبعد دقائق عنها ودرس الاثنين بميدان العتبة بمسجد عماد الإسلام والمسجد تعلمون أنه قريب جدا من ماذا من محطة المترو أيضا فمن يخرج من محطة المترو ياجل المسجد في مقابله إن شاء الله تعالى هذا بالنسبة لدرسي الاثنين والأربعاء أقول هذا تنبيه درس الخميس طبعا عاد إلى مكانه وهو في شرح كتاب الحدود أو في أحكام الحدود إن شاء الله تبارك وتعالى والدرس في يوم الخميس بمسجد عباد الرحمن إن شاء الله عز وجل وفر.